والله واللهمولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أزر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما فلما نبعت به وأظهره الله عليه عرف بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فل قال نذان العليم الخبير ان توبا إلى الله فقد صارت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائك تُبْعَثُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرٌ عَسَى رَبُّهُ أَنْ يُنْقِلَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خيراً إن مُسْلِمَاتٍ, مسلمات ثياب عابدات سائحات ثيبات فيبات وابكارا يا أيها الذين آمنوا قُو أفسكم وأهلِكم نارا قُو أفسكم وأهلِكم نارا وقودها النار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 الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ ما كنتم تَعْمَلُونَ النصوحة. عسى ربكم أن يكفِّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنوار يوم لا يخذلها النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلب عليهم ومأوئهم جهنم وبأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا مرت نوح ومرت نوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخليين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت رب بنري عدك بيتا إذ قالت رب بيتا في الجنة